قال لي احدهم يروي قصة زواجه قال حين عدمت على الزواج اخترت بيت صالح اعرفه وهذا هو الاصل تخيروا لنطفكم فان العرق دساف أيبحث عن الصلاح للحسب والنسب ليس هو الضابط الضابط هو صلاح الرجل وصلاح المرأة قال فدهرت إلى أبيها في المسجد صليت بجانبه فلما انتهى من صلاته فاتحته بالموضوع على تردد هو يعرفني قال أنت ممن نرضى دينه وخلقه جئنا بأهلك حتى نتعرف عليهم جئته بعد أيام بأهلي تعرف الأهل وحصل بينهم وده ألفه قال لي الأب الأسبوع القادم إن شاء الله تأتي ومعك الشهود نعقد لك على فلانة أردت أن يبين لي كم المهر ما هي الشروط ما هي الضوابط لم يتكلم قال الموعد الأسبوع القادم يقول الشاب كنت على الوظيفة منذ عشر سنوات جمعت مبلغ عشرين ألف ريال والله إنجاج يا إخوان في ظل هذه الظروف التي نمر بها الآن، أن يجمع مبلغ 20 ألف ريال. قلت 20 ألف. أفتح أن أعطي إياها. في ظل تناقص الناس، على المظاهر والإصرار والتبذير، حتى أصبحنا إخوان للشياطين، الذين من أصلهم الإصرار والتبذير ولا تبذر. تبذير إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين يقول فاقتربت عشرين أخرى كما صبح المبلغ أربعين قلت الأربعين ما تكفي اليوم الأربعين والله ما تكفي فذهبت في اليوم المحدد وجاء الشيخ لعقد النكاح وبدأت الدقائق تمر علي وأنا في حرج شديد حتى حانت تلك الساعة التي قالت لها الشيخ كم المهر فسكت فربدها عليه قلت أربعين ألفا قال الأب قال الأب لا فسقط قلبي بين يدي قال الأب خمسة آلاف تكفيها خمسة آلاف تكفيها واستعن بالباقي أنت وإياها على قضاء حوائجكم فقمت وقبلت رأسه وحق لمثل هذا أن يقبل رأسه ومثله قليل ومثله قليل أعينوا الشباب ساعد الشباب احفظوا الفتيات احفظوا المجتمع الذين في كل مكان أولاد السفاح في كل مكان ألا أبواب النساجد في النذاب والقمامات اتقوا الله عباد الله يسروا ولا تعسرون يسروا ولا تعسرون اللهم من يسر على الشباب فيسر عليهم ومن عسر عليهم فرده إلى الحق يا رب العالمين اللهم احفظ بيوتنا من الفتن ما بهر منها وما بطن اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم من سل دنب فاستغفروه انه هو الغطور الرحيم